وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْضِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِذْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ الذيذينَتَينَ غُمُ الكِتَادَ يَقْفَُهُ كَمَا يَْرِفَُ أَبنَا أَهُم وَإِّلَفَريق مِنْ غُم ل يتُمونَ الحََّّ الحق من ربك فلا تكون من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيران أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله ذا على كل شيء وَمِنْ ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإن غرول الحق من ربك وما الله بغافل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 كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمُ, ويعلمكم الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تفترون يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتن في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلون لكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والتمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إلا لله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 إِلَّ الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ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 مِنَ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَفْعَلُونَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بعد موتها وبت فيها من ديداب بت وتصريف الرياح والسحاب بين السماء والأرض والسحاب المسخر بين السماء والأرض, والأرض لآيات لقوم يعقلون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 يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبر الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب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 يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان ان له لكم عدوا مبين ان وَا الْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبا وكان آباؤهم لا يحقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذي لكفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا وكلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إِنَّ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ الضُطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِذْمَ عَلَيْهِ اللَّهُ ذُو الرَّحِيمِ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْكُرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا هَؤُلَاءِ كَمَا يَقُولُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِن لَّمَّا نَرَوْا وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ ولا يتلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على وذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أن تولو وجوبة قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر ولكن للبر ومن آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي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 والطابرين في البأساء والضراء وحين البأ أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون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 فمن فِي له من أخيه شيء فاتباع بالمحروف وأداء إليه بإحسان ذلك تغفيق من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم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 فَمَنْ قافَ مِنْ مُصِ جََفًَا أَئِثمَ فَْصْتْ نَ حَبَنَ وَمْ فَل إِثمَ عَلَْ إِن اللهَّ ظَضَفُور يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أَيَامًا مَحْدُودًا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه طَعَامُ طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له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 يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على مَا هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عن فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفس إلى هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ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 وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام وتدلوا بها الى الحكام فريقا من الاموال ناس بالاذن وانتم تعلمون يسالونك عن الاهن قل هي مواقيت للناس والحج وليس الروض ان تاطي البيوت من ظهورها ولكن للبيو من اتقى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 وَقتُ لغُم حَسُ تَقِفتُ مغُم وَأَخْرجغُم مِن خَتُ أَخْجوكُم وَْفِد نَنتُاشَدتُ مِنَ القَطْ وَلَا تُقاتِ لغُم قادَ النَسجدٍ الخَرَامِ خََّ يقاتِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَالِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِن هَاجَرُوا فَيَنغْلُوا غَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ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 واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التالكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين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 فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من أَوْ أو صدقة أو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 مَن فَرَضَ فِيهِمِ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَمْنَ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى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 وَاذْكُرُوا غُدُوَّكُمْ وَآصِفَكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ثُمَّ فِيضٌ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ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 والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام محدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَشْهَدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ الْعَظِيمُ الْخِصَامُ وَإِذَا كَانَ لَا سَعَاهُ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَبَّ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ وَإِذَا قِيلَ لَغُتْقِنَا مَا أَخْبَثَهُ الْعِزَّةُ فَحَسْبُهُ جَغَلٌ وَلَا بَأْسَ مُغَادِ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ بِغُرُورٍ أَمْ طَغَاءُ ظَلَامَةٍ وَاللَّهُ كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إن له لكم عذر مبين فإن زلتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الحكيم هل ينظرون الا ان ياتي يوم الله فيغلل من الغمام والملائكه وقد يقضى الامر وإلى الله ترجع الامور سل بني اسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدين ويذخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس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 والله يا دي من يشاء الى صراط مستقيم ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولم ما ياتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مست قوم الباسا وَزُزلوقَك يَقول وَصُول والَّذينَ آممَن م حَّ يَقلَ السوللَينَ مَن مهُ متَانص اللَ إِ نَصر اللهِ, ألا إن نصر الله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 وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَيُرْجِعْهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَغَوْفًا لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشأر الحرام قتال فيه قل قتالا 119. وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل وَلَا يَذَارُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَن يَعْتَزِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ فَأُولَئِكَ حبطت عَمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابٌ نَّاضِرُونَ هُمْ فِيهَا قَالِدُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ تالله والله غفور رحيم يسالونك عن الخبر والميسد قل فيهما اسم كبير وما نافع للناس واثمهما اكبر مما اقمما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 ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولا امته مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا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 بَإذا تَفَضن فَأتُ غَّ مِنْ الحَسُ أَمَ رَقم الله إِلهذاَا يحّ التَابينَ وَيُحبّ المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أن لكم ملاقوه وبشر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 لا يؤاخذكم الله باللقو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم ترض بص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله بفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يترب ضَنَّ بِأَنْقُسِهِمْ لَنَثَثَقُرُوا وَلَا يَحِلُّ لَهُمْ أَنْ يَكْتُمُوا مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِمْ وَلَا يَحِلُّ لَهُمْ ثم لما خلق الله في ارحامهم لان يكونوا ليؤمنوا بالله واليوم الاخر ووضعنا لهم حقا برد في ذلك ان ارافو وَلَغٌ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِمْ مَلْحُفٌ وَيَذْرِجَانِ عَلَيْهِ لَغَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اقْطَلَ قَمَرٌ وَتَامٌ فانساكم بما عرف او تسريح باحسان ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموه من شيء إلا, الا ان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 فإن طلقها فلا تحذ له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها حُدُودُ اللَّهِ يُحْدِثُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَأَبْنَاءَ مَا جَنَوْنَ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ولا تنسكوا ظل ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هجوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنفسكم وإن عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم.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 لا تُكَلِّفْ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَا ضَرَّ وَلَا ضَارَّ وَوَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ فَإِنْ أَرَادَا وتراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعق وَكَّقُغَ وَلَمُأَن النَ الله اللهَّه بِمَا تَمَلونَ بَصيد والَّذِي يَنَ يتََونَ مِقم وَيَذَرونَ أَزواجَ تَ رََّّصنَ بِأَُّوسِهِم لا أأَقَعَةَ فإذا بلغن أجلهم فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمحروف والله بما تعملون خبير وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ مَخَاطِبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنَاكُمْ فِي آقَاصِكُمْ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أن لَكُمْ سَتَذْكُرُونَ غُمَّ وَلَا تُوَعِّذُهُمْ لِسِراً إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَا تَحْزِمُوا عُقَدًا لِّكِحٍّ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أجلة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 وَمَتَّعُون عَلَى الْمُوسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ وَمَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ و لو قد فرضتم لو نفذت فما فرضتم الا ان يعقون الا ان يعقون او يقوى الذي بيده عقد لكم وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إلا الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما عذمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن قرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا فيه 119. وعنفسهن لمن معروف 110. والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا <حق> على المتقين <صفيق> كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللهُ الْمَوْتَ ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ الله لذو قضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرب الله قربا حسنا فيضاعفه له أضعافا كسيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال غل عسيتم إن كتب عليكم القتال أن لا تقاتلوا قالوا وما لنا إِلَى فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْنَا الْقِتَالُ تَوَلَّوَا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ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 وَلَا يَمُنُّ اللَّهُ فَقَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَقَالَ لِلنَّبِيِّ إِذْ لَا ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُ غُلَمَاءَكَ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم فَلََّا فَصَلَ قَالوتُ بِالجُنُودِ قَائِ لَ اللَّ يظَمُ بتَلكُ بِنَهَبْ فَمَا شَرِبَ مِنْهُ فَلَسَ مِنِّي وَمَن لَم يَطُرَُوا فَإِم مَغُومِن تَرَفَعُ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَارِبُوا مِنْ غَيْرِ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ غُوَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قال يظُنُّونَ أَنَّهُم مُلَاقُوا اللَّهِ كَمِن كم فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً كَمِن كم فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بإذن والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فغزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الظلم لا سبق بعض ببعض لفسدت الارض ولكن ولكن الله غذر فضل على العالمين تلك ايات الله ننخوها عليك بالحق وَإِنَّ لَكَ لَمِنَ الْمُقْسِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْ